أ ل موسوعه نجعل له عينين له ل ا ن ش ف ت ي ن النابلسي ن ل ل ق ل و م الاسلاميه اسماء الله ا ل ح س ب ى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 واصحاب المشامه عليهم نار موصده